Thank yeah. you. Yeah. بالي على بالي حبك دايما على بالي يا حبيب قلبي على بالي أشوفك سنيا سنيا وحدة ترضين وأقول طير طيري على بالي سانية سانية طير يا دنيا طيري على وردة شو كمشي هنيب أربو وعلى وردة شو كمشي لحبيبي الغالي حب. ودايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي على بالي على بالي, على بالي, على بالي حبك دايما على بالي من يا حبيب يا غالي الحب أنا صنت في قلبي إكمنه ندائه لي والشوق سكنت في جنبي عشان أشتال عينيكى سكنت وسكنت في جنبي عشان أشتق أشتق أشتق أشتق, أشتق لدي عيدي الحب أنا صنته في قلبي اجمنه لداني لي وشوق سكنتو بجنبي علشان اشتق لي عينيك من حب انا صدتو في قلبي اكمنه نداني ايلي وشوق سكنتو بجنبي علشان اشتق لي عينيك ومكان قلبك بيردني وعيدني بحبك وعيدني أفضل حبك طول عمري وسلمت لي البله حبك حبك دايما على بالي وبتمنى يا حبيب قلبي يا